أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن منك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلاً مَّ لََقُهُم إِلَ عَذَابٍِ غَلِي وَلئِن سَأَلْتَهُمَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالَّ وَلَئِن سَأَْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَلَ غ وَلَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْبِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ سدا پی م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 فَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ کُلٌّ يَجْرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ان فِي ذَلِكَ آيَاتٌ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظَّبَا غَلَّ لِدَاعِهِمْ ۗ لَٰهُمْ مُّخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمُ ۗ وتصديد وما يجحد من اياتنا انا كل خاطرك كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عون ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 اللہ لوگ